أَن نَّلَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الذقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم